112. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 113. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طهورا 111. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 112. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 113. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وَذْكُ اسمَ رَبّكَ بُكْرَةَ وَأَصلَ وَمَِ الليلِ فَسجدِ لَ وَسَِّحُ لَلَ طَولَ إِه أُون يحّون العاجِلَةَ وَيَذَعونَ وَر أَهُم 117. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 118. إن هذه تذكرة فمن شاءت تَخُذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ الله أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رحمته وَظَّالِمِينَ أَعدَهُم مَا ذَابًَا أَلنمَا بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم وَالمُرسَلَاتِ عُفَ فَلَّصِفَاتِ عصفَ وَنَّ شِراتِ نَشعْرَ فَلْثَالِقاتِ فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت 114. لأي يوم أجلت 115. ليوم الفصل 116. وما أدراك ما يوم الفصل 117. ويل يومئذ للمكذبين 118. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين 117. كذلك نفعل في المجرمين 118. ويل يومئذ للمكذبين 119. ألم نخلقكم من ماء مهين 110. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر الم لوم فقدرنا فنغ من قادرون ويل يوم اذل للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا وَأَجَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن قَالُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ 114. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 115. لا وَلَا ولا يغني من اللهب 116. إنها ترمي بشرر كالقصر 117.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 جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَتَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهِم مِّمَّا 124. كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون 125. إنا كذلك نجزي المحسنين 126. 117. وقليلا إنكم مجرمون 118. ويل يومئذ للمكذبين 119. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ باب اي حديث بعده يؤ